درسنا اليوم هو السادس والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العبد الواحد المعاشر رحمه الله تعالى ونشرع اليوم في كتاب الصيام وذلك أن الناظم بعد أن انتهى من الركن الثالث من أركان الإسلام الذي هو الزكاة بدأ في الركن الرابع وهو الصيام والصيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أركان الإسلام التي بني عليها وهو من القواعد التي يجب على المكلف أن يعتني بها بواجبها ومندوبها. وهو مفروض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بنص الكتاب كما في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وجعل الله عز وجل الصيام وسيلة من الوسائل التي تستجلب بها مغفرة الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وأيضا خص الله عز وجل الصائمين بباب من أبواب الجنة هو الباب الذي يسمى الريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وفي قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال جماعة من السلف وأهل التفسير هم الصائمون ولا شك أن أعظم ما شرع الصيام لأجله هو تحقيق التعبد لله سبحانه وتعالى وتحقق الإخلاص له في العبادة وأنواع الطاعة وذلك لأن الصيام أكثر العبادات موافقة لمعنى الإخلاص وذلك لأنه عمل يخفى على كل الناس وإنما هو عمل بين العبد وبين بارئه سبحانه وتعالى فالاعمال الأخرى والعبادات الأخرى من طهارة وصلاة وحج وجكات لا بد أن تظهر للآخرين أما كون هذا المكلف وهذا العبد صائما أو غير الصائم هذا شيء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وقال والصوم لي وأنا أجزي وقال فقال جماعة من أهل العلم في شروح الأحاديث معنى هذا معنى قوله والصوم لي وأنا أجل به هو هذا الذي ذكرنا من كون الصيام ملازما للإخلاص ومن أعظم ما شرع الصيام لأجله أن يتدرب العبد على مكابدة المشقات والصبر على الكريهات لأن الصوم ترك شهوتين عظيمتين بل لعلهما أعظم شهوات الدنيا تركهما لا لشيء مع القدرة عليهما لا لشيء إلا مراعاة لتحقيق الطاعة لله سبحانه وتعالى والصبر على الطاعة من أعظم أنواع الصبر إذ الصبر إما أن يكون على الطاعة وإما أن يكون عن المعصية وإما أن يكون عند المصائب هذه أقسام الصبر والصيام يجمع الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية فكان تدريباً وأي تدريب للمكلف على التحمل والصبر وأيضا من فوائد الصيام والحكم التي من أجلها شرع مجاهدة النفس وهذا يعني مرتبط بالصبر مجاهدة النفس ووقايتها من النجاسات والقاذورات التي تلازم المقبل على شهواته في الدنيا فيشرع الصيام ليتحرر العبد شهرا في السنة ويزيد ما شاء من النوافل يتحرر خلال هذه الأيام التي يصومها من ذله لهوى نفسه ومن ضعفه أمام شهوات بدنه فيتحرر من ذلك إذ الحرية الحقيقية في هذه الحياة الدنيا إنما هي في تمام التذلل لله سبحانه وتعالى فحين يتحرر من سجن بدنه وقيود هوى نفسه حينئذ يحلق في المقامات العالية التي يستجلب بها رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانة. والكلام في فوائد الصيام والحكم التي من أجلها شرع قويل الذيل جدا ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وأما تعريفه عند الفقهاء اختلف كلامهم في ذلك على أوجه متعددة لكن قد نقول إنه إمساك مخصوص لأن الصوم في أصل اللغة هو الإمساك الصوم في أصل اللغة هو الإمساك كما قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة كذا إلى آخر وأخرى تعليق اللجم فالمقصود أن الصوم في اللغة هو الإمساك وهو في الشرع إمساك مخصوص ومعنى قولنا مخصوص أنه إمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعريف واضح لا يحتاج إلى كبير شرح على أن قولهم في التعريف الإمساك عن شهوتي البطن والفرج إطلاق قد يقيده بعض الفقهاء الآخرين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فهل فإننا إذا عرفنا الصيام بأنه إمساك عن شهوة البطن هكذا مطلقا ماذا يدخل فيه؟ وإذا قلنا عن شهوة الفرش أيضاً ماذا يدخل وما هي المحترزات؟ فلا شك أن هذا التعريف بهذا الإطلاق قد يشكل عليه بعض التقييدات التي يذكرها الفقهاء ولا يخفى أن المذكور صريحاً في النصوص إنما هو ترك الأكل والشرب والوضع النظم رحمه الله تبارك والتعالى ذكر في هذا النظم مسائل وقواعد عامة تلائم المبتدئ ولم يدخل في التفصيلات الفقهية على عادته رحمه الله في هذا النظم فقال صيام شهر رمضان وجب في رجب صوم نذب كتسع حجة وأحرى الآخر كذى المحرم وأحرى العاشر ذكر أولا أن صيام شهر رمضان واجب وهو واجب بالكتاب والسنة والإجمع فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأما السنة فأحاديث كثيرة منها الحديث المشهور الذي ذكرنا آنفا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وفي حديث العربي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام بثالبه أنه جاء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ما فرض الله عليه من الصلاة ذكر أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع والإجماع منعقد على وجوب الصيام شهر رمضان بل هو معلوم من الدين بالضرورة ولذلك فمن ترك صيام شهر رمضان دون جحود دون جحود هذا يعني امتنع عن الصيام ولم يجحد وجوبه هذا يؤدب ويعذر ويجبر على صيامه ويجبر على صيامه فإن أصر على عدم الصيام فإنه يقتل كما ذكره جماعة من أهل العلم وهو المذهب في هذه المسألة ومن المعلوم أن في ترك المباني الأربعة غير الصلاة خلاف عند السلف في تكسير تارك هذه المباني الأربعة خلاف عند السلف بخلاف الصلاة فالصلاة الإجماع إجماع السلفي وإجماع الصحابة عقد على تكسير تارك الصلاة لكن في غير الصلاة من صيام وزكاة وحج للعلماء فيها قولان والكلام هنا إنما هو في التارك غير المستحل وأما من جحد وجوب صيام شهر رمضان هذا كافر لأنه جاحد لمعلوم من الدين بالضرورة هذا معنى قوله صيام شهر رمضان وجب ورمضان يعني في أصل الكلمة مشتق من الرمضاء وهي شدة الحر الذي التي تكون في يعني في الأرض حين تشتد الحر هذه تسمى الرمضاء يعني هذه الأرض الحارة التي تشتد حرارة بسبب الشمس تسمى الرمضاء. فقالوا سمي رمضان لعله لأن في أول الأيام التي يعني سمي هذا الشهر أو سميت الشهور وافق ذلك حرا شديدا ووافق الرمضان فسمي فاشتق اسمه منها هكذا قال الله تعالى أنا. قال صيام شهر رمضان وجب ثم قال في رجب شعبان صوم ندب الآن سيبدأ في ذكر الصوم المندوب فذكر من ذلك شهر رجب وشهر شعبان وشهر ذي الحجة يعني أوائله وخاصة آخر التسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة وذكر شهر المحرم وخاصاً منه العاشر وهو عشرة. ولم يذكر أموراً أخرى أيضاً وردت في الأحاديث وأياماً ورد في الأحاديث استحباب صيامها على عادته في الاختصاص فقال في رجب الحق أن صيام شهر رجب لم يرد فيه شيء بخصوصه بل كان ذلك معروفا في الجاهلية كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن صيام رجب ويقول إنما رجب شهر يعظمه أهل الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك و وجدت أحاديث كثيرة في فضل صيام رجب وفي فضل رجب عموما وأكثرها موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى, حتى أحوج ذلك جماعة من أهل العلم إلى تصنيف بعض الرسائل والكتب في بيان ما صنعه الوضاعون والكذابون من فضائل شهر رجب كما فعل الحافظ ابن ذيخية رج... وابن حجر وغيرهم في رسائل كتبوها في بيان العجائب التي وضعها الوضعون في فضل شهر رجب فإذن في الحقيقة لم يرد شيء في خصوص شهر رجب ولكن ورد شيء عام في فضل الأشهر الحرم. ومن المعلوم أن شهر رجب هو من الأشهر الحرب ويسمى الفرض لانفراده عن الثلاثة الباقية وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم فهذه الثلاثة ورجب منفرد عنها فهي أربعة أشهر, هي أربعة أشهر حرب وهي المذكورة في القرآن في صورة براءة فورد في بعض الأحاديث فضل الأشهر الحرم فمن هذه الحيثية يجوز أو يستحب صيام بعضه لا صيام كله لكن لا شيء فيه على جهة الخصوص وهذا بخلاف شهر شعبان قال في رجب شعبان في رجب وفي شعبان صوم ندب صوم فيهما فأما شعبان فورد فيه أحاديث من ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان فهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته يدل على فضل صيام شعبان لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم منه وأيضا ورد في حديث آخر عن أسامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فهو أن يرفع عملي وأنا صائم وورد في حديث عائشة أيضا عند البخاري لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان والأول أن يصام النصف الأول من شهر رمضان من شهر شعبان لحديث يروى إذا انتصف شعبان فلا تصوم ولكن الصواب أن هذا الحديث معلول ولذلك فالمنهي عنه إنما هو صيام آخر شعبان وهو الذي يسمى يوم الشك وإلا فإذا قلنا بأن هذا الحديث معلول حينئذ نقول صيام شهر شعبان كله جائز ومستحب ومن ذهب إلى صحة هذا الحديث الذي ذكرنا فإنه حينئذ يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأن المنهي عنه إنما هو مطلق صيام النافلة وأما من كان له ورد من الصيام يحافظ عليه فلا بأس أن يستمر عليه في النصف الثاني من شعبان لكن الذي يميل إليه القلب أن هذا الحديث معلول لا تقوم الحجة. والله تعالى آنه عليه فصيام كل شهر شعبان إلا آخره مستحب مندوب داخل في هذه الأحاديث التي تراغب في الصيام ثم قال كتسع حجة وأحرى الآخر الكاث تشبيه لإفادة الحكم أي كما يندب صوم رجب وصوم شعبان فكذلك يندب صوم تسع الحجة بمعنى الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة وأخرى أي وأولى الآخر منها وهو التاسع من ذي الحجة والتاسع من ذي الحجة هو الذي يسمى يوم عرفة والدليل على ما ذكرناه من استحباب الصيام هذه الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة دليل عام وهو دليل يدل على فضل العمل الصالح مطلقا في تزع ذي الحجة وذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه معناه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فالحديث صحيح وهو صريح في فضل العمل الصالح في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة ولا شك أن الصيام من الأعمال الصالحة لكن يستثنى العاشر بدليل آخر وهو النهي عن الصيام في أيام العيدين فا ينهى عن ويحرم صيام يوم العيد ويوم العاشر هو يوم العيد. فإذا نبقى على الأصل الذي هو الأعمال الصالحة كلها مرغب فيها في الأيام العشر الأولى الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة إلا مستثنية بدليل خارجي ومن مستثنية صيام اليوم العاشر. هذا دليل عام، وهناك بعض الأدلة الخاصة، ويعني ينظر في إسنادها، وهي مثلاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وهذا فيه نظر من جهات إسناد. وورد عند الإمام أحمد وغيره أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء يعني قبل الفجر فهذا أيضا ينظر في إسناده وإلا العمدة في الحقيقة على الحديث الأول المتفق على صحته والصيام داخل في مطلق العمل الصالح وأما في خصوص يوم عرفة الذي ذكره بقوله وأحرى الآخر فأعنالك أدلة كثيرة من السنة على فضل صيامه من ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه, أنه قال, قال رسول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية يكفر السنة الماضية والباقية أي يكفر الذنوب من السنة الماضية والسنة التي تلي ثم قال كذا المحرم وأحرى العاشر كذا المحرم وأحرالع ويعني نشيد أن أقول أن صيام أن أقول إن الصيام يوم عرفة مشروع ومندوب لغير الحاج نشيتنا أن الحاجة يندب له الأكل في ذلك اليوم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فإنه لم يكن صائما يوم عرفة ثم قال كذا المحرم وأحر العاشر أي صيام شهر المحرم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 رمضان كله، عفواً أو شهر المحرم كله يتأكد منه يوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم، ودليله من الحديث ما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ونقرأه. كله لأن فيه فوائد أخرى متعلقة بالصيام المندوب عموما لا يختص بي ما نحن بصدده من صيام عاشراء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربنا وإسلام دينا وضو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعة عَلِمَ رسول رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ يَعْنِي يَنْهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صِيَامِ الدَّهْرِ وَلِلْعُلَمَاءِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الْمَقْصُودِ بِصِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يوم قال وَمَنْ يُطِيقُ ذلك وَسُئِلَ عن صَوْمِ يوم قال ليت أن الله قوانا لذلك وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم فقال ذاك صوم أخي داود عليه السلام وهذا من أفضل أنواع الصيام المندوب صيام يوم وإفطار يوم وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه ثم قال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر وذلك أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثة أيام تعدل ثلاثين يوما فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر وصام شهر رمضان فهذا يعدل صيام ده. قال ثم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية فيستفاد من هذا أشياء كثيرة متعلقة بالصيام المندوب منها ما نحن بصدد وهو أن صوم يوم عاشوراء مندوب وأنه يكفر السنة الماضية كما أن صوم يوم عرفة يكفر الماضية والباقيه. واستفدنا أيضا النهي عن صوم الدهر واستفدنا أن من أفضل الصيام صوم داود عليه السلام وصوم الاثنين والخميس وإن لم يذكر الخميس في لفظ هذا الحديث لكن يعني في اختلاف في الروايات لكن ورد في ذلك أحاديث كثيرة ثم اختلف في أيهما أفضل صيام داود عليه السلام أم صيام الاثنين والخميس ثم أيضا استفدنا عظيمة وخطورة يعني عظيمة أهمية صيام ثلاثة أيام من كل شهر وورد في بعض الأحاديث تعيين ذلك بأنها الأيام البيض وبعض العلماء من المحدثين يعلوا هذا الحديث الذي فيه تعيينها بالأيام البيض وعلى كل حال سواء صح الحديث بذلك أو لم يصح المقصود الأعظم هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن كان في الأيام البيض فبهى نعمة وإلا فثلاثة أيام من عموم الشهر وفي خصوص يوم عاشوراء ورد حديث آخر عند البخاري ومسلم وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نج الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وحين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع لكن لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستفيد أن صيام المحرم كله مندوب أو بعضه المقصود يعني كل يوم منه وعلى الخصوص يتأكد الصيام يوم عاشوراء، وأن من زاد إلى عاشوراء تاسعاء فذلك أولى لأنه الشيء الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لكن توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفعل انتهينا من الصيام المندوب ثم انتقل الناظم إلى مبحث آخر وهو مبحث ثبوت يعني بأي شيء يثبت شهر رمضان فقال ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال فأخبر الناظم هنا أن شهر رمضان يثبت بأحد أمرين إما برؤية الهلال والهلال معروف هو القمر في أوائل الشهر والقمر في كل يعني في مختلف مراحل الشهر له أسماء مختلفة. ففي بداية الشهر يسمى هلالا. المقصود الأمر الأول رؤية الهلال والأمر الثاني إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوما. هذا معنى او أو بثلاثين قبيلا في كمال أي او بثلاثين أو يعني بكمال ثلاثين يوما قبيل رمضان يعني من شمال. فإذا هذه هي هذان هما الأمران اللذان يثبت بهما الشهر. فأما رؤية الهلال فدليلها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فقدرو له. وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإن غبي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين الآن هذا هو مسألة رؤية الهلال وبأي شيء تثبت هذه الرؤية يقول العلماء بأمرين اثنين إما بالخبر المستفيد الذي يحصل به العلم أو يحصل به الظن الراجح القريب من العلم وإما بشهادة عدلين حرين ذكرين أما الاستفادة هذا الإشكال فيها وأما ذكر العدلين هذا فيه خلاف مشهور المذهب هو اشتراط العدلين والقول الآخر هو قول جماعة من أهل المذاهب الأخرى وهو أيضا قول بعض المالكية كابن الماجشون أن الشهر يثبت بشهادة العدل الواحد بشهادة العدل الواحد وتدل ب حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة العديل الوحد وأيضا في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما معنى جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا فكتف بشهادة العدل الواحد وهذا الحبيث في السنن عند أبي داوود وغيره ولعل هذا أرجح أي الاكتفاء بالعدل الواحد إلا أن وجود العدلين لا شك أنه يزيد الثقة برؤية الهلال لكن اشتراف العدلين محل نظر ويحتاج إلى دليل صحيح صريح فإذا هذا بالنسبة لي الرؤية، ولا يعتمد على الحساب الثلكي وإن كان هذا الحساب دقيقا وإن كان في آل درجات الدقة لأن العلة التي من أجلها ترك الفقهاء الحساب الفلكية ليست في عدم دقته وإنما في كون الشارع نص بوضوح وصراحة على الرؤية والرؤية شيء متيسر لعموم المسلمين بخلاف الحساب الفلكي القديم منه الحديث هذا لا يتأتى إلا لأفذاذ من الناس والله عز وجل أراد بهذه الأمة اليسر ولم يريد بها العسر فأراد بها أن تكون عباداتها مرتبطة بأمور كونية مشاهدة يتساوى المكلفون كلهم في معرفتها قربته أوقات الصلاة بأشياء معروفة من تحركات الشمس على ما سبق لنا بيانه في كتاب الصلاة وأيضا جعل الشارع الصيام مرتبطا بشيء كوني يتساوى الناس كلهم في معرفته وهو رؤية الهلال يكلفنا الله عز وجل شيئا فوق طاقتنا ولا يتأتى إلا لبعضنا من العلماء المتخصصين وهو هذا الحساب الفلكي فإن قال قائل هذا الحساب الدقيق يؤدي إلى عدم وقوع الخطأ قلنا هذا ليس من المقاصد الشرعية في هذا الباب فإن فإن المسلمين إذا تراءوا الهلال وصاموا أو أفطروا وتبين خطأهم في ذلك كان خطأهم مرفوعا ولم يؤاخذوا بذلك لأنهم أدوا الواجب الذي وجب عليهم هو تراء الهلال فإذا وقع الخطأ لا إشكال في ذلك والخطأ وارد ليس في هذا فقط إنما هو والد في أشياء أخرى كثيرة وقد يقع الخطأ في الصلاة مثلا هل غربت الشمس أم لم تغرب قد تمر سحابة فتغطي الشمس فيظن الناس فيظن الناس أن الشمس غربت ولم تغرب فلا إشكال في هذا كله والتنطع في الدين هو الذي يؤدي ببعض الناس إلى الحرج فيما لا حرج فيه وكثير من الأمور يدخل في هذا الباب البينات في أمور القضاء لعل يأتينا إن شاء الله تعالى في متن الرسالة في الله في العمر فهذه البينات التي جعلها الله عز وجل حاكمة في الدماء والخروج والأموال هذه البينات أيضا قد ينطرق الخطأ إليها والشهود العدول الذين يشهدون قد يتطرق الخطأ إليهم لكن هذا كله مرفوع عن الأمة والتكلف فيه والتنطع فيه ليس من هدي فقهائنا وعلمائنا الأبرار وإذلك كل هذه النزاعات التي تحدث كل سنة أغلبها يعني ليس قائما على دليل صحيح وأغلبها سببه تدخل من لا يفقه في دين الله عز وجل في, في أمور الفقهية وإلا لو كان الأمر مسندا إلى الفقهاء وحدهم لقل النزاع لكن كما قال كثير من أهل العلم لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف الآن هذه المسائل المتعلقة بالصيام ورؤية الهلال يتكلب فيها كل أحد من الفلكيين والإعلاميين والكتاب والصحافيين في الجرائد وطلب العلم والعلماء كل الناس يتكلموا في هذا وأغلبهم ليسوا من أهل الاختصاص في الفقه. إن المسألة فقهية ليست فلكية ولا من مسائل العلوم الدنيوية، إنما هي مسألة فقهية موصولة إلى الفقهاء. فلو سكت هؤلاء لقل الخلاف. فالمقصود أن أنه لا يعتمد على قولي الحساب الفلكي في رؤية الهلال وينالك مباحث أخرى لا نطيل بذكرها لأنها لا تناسب هذا المختصر كمسألة اعتماد الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات وكمسألة اختلاف المطالع وما يترتب عليها وكغير ذلك من الأمور التي لعلنا نتطرق إليها في غير هذا المقام هذا الأمر الأول الذي به يثبت الشهر الأمر الثاني هو إكبال عدة شعبان ثلاثين وذلك لما ورد في الحديث السابق فاقدروا له أي احسبوا تمام الثلاثين وفي الحديث الآخر فأكملوا عدة شعبان ثلاثين نعم إذا هذا معنى قوله ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر فرائض الصيام فقال فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقيء والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين نو أنث ورد والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين نو أنث ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب إلى آخر مقال. نعم وقت طلوع فجره إلى الغروب العقل في أوله شرط الوجوب وليقضي ثاقده الحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع نعم الآن الفروض فقط كنت أتأمل في هذه المسألة التي ذكرت في هذا الشفر الثاني من قلت من أذن أو عين وأنف ورد وأيضا يصح من أذننا وعيننا من أذننا عيننا وأنف قد ورد فعلى كل حال من جهة الوزن كلاهما صحيح لكن في الرواية الثانية تحذف قد وفي يعني في الرواية الثانية تزيد قد وفي الرواية الأولى تحذفها فعلى كل حال كما, كما شئتم يعني يصح أذن ويصح أذن والروايتان من جهة الوزن صحيحة نعم الآن الفرور يقول فرض الصيام نية بليله الآن ذكر النعو فرائض الصيام ثم ذكر بعدها شروط شيئا من شروط الصيام وشيئا من الموانع فأما الفرائض فذكر منها خمسة الفرض الأول تبييت النية وإذاك قال فرض الصيام نية بليله تبيت النية معناها أن يستحضر النية قبل طلوع الفجر وذلك للحديث الوارد في السنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فلا صيام له وهذه النية إذن هي نية يعني بعض العلماء يقول مع يعني يستحضر النية عند طرع الفجر لكن هذا لا يشترط لا يشترط ذلك وفي اشتراط ذلك مشقة بالغة المقصود أن يبيت النية يعني أن توجد النية قبل الفجر من الليل ويندغي أن يستمر على هذه النية أي لا يرفضها يستمر عليه إلى غروب الشمس لأنه لو رفض النية خلال اليوم فإنه يعد مفطرا وإن لم يأكل أو يشرب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوع. فالاتفاق حاصل إذن على ضرورة استمرار هذه النية حين نقول استمرار النية المقصود أن لا يرفضها وليس المقصود أنه يستغرق أوقات يومه في استحضار النية في ذهنه فإن هذا يعني محاسم لا يستطيع أحد من الناس لكن المقصود أنه في كل وقت من اليوم متى ما ذكر أو حضر في باله قضية الصيام فإنه يستحضر أنه صائم. هذا المقصود إذن هذا تبيت النية والمالكي يشترفون ذلك في صيام الفرضي وصيام النفل. على المشهور عندهم على مشهور المذهب وبالنسبة للفرض هذا مجمع عليه لا إشكاليه لكن بالنسبة للنافلة هنالك حديث يفهم منها جواز النية من النهى يعني جواز الصيام النافلة من النهى وهذا مذهب ابن حذيب من المالكية فإنه يقول يصح صوم عاشوراء بنية من النهار ولعل هذا هو الصحيح الأولى في صيام النافلة أن يستحضر النية أن يبيت النية من الله ولكن لو أنه أصبح يعني وما كان مبيتا للنية ثم في الصباح ظهر له أن يصوم هذا لا بأس به وهو الذي دلت عليه السنة هذا الفرض الأول الفرض الثاني قال وترك فرض الصيام نية بليل وترك وطئ وترك وطئ ترك معطوف على نية ترك وطئ هذا بالإجماع كما قال الله سبحانه وتعالى فلا نباشرهن وابتغ ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط الأسود من التاجع ثم أتم الصيام إلى الليل فالإجماع منعقد على ذلك بل ورد وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، بل ورد ذكر الكثارة في الوطن وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم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 أتي بمكتل يعني كالإناء فيه تمر فقال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أفقر مني يا رسول الله أهل بيت أفقر مني يعني ما بين لابتيها قصد المدينة لأن المدينة محافظة بحرتين يعني المدينة محاطة بحرتين قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده نعم فهذا هو قضية الكفارة الواردة في هذا الحديث فإذا في خصوص الوضع وردت الكفارة هذا يدل على أن الوطأة مبطل للصيام وبعد ذلك هل الكثارة في خصوص الوطأة أم ايضا في مبطلات الصوم الأخرى بالقياس كما عند الماركية هذا شيء آخر لعلنا نذكره إن شاء الله وسبحانه وتعالى في ما بعد المقصود هنا عندنا هو الاستدلال لقول النعيمي وترك وطء المالكية ومعهم جماعة من أهل الأخرى يذكرون في الوطء يعني يدخلون في معنى الوطء أشياء كثيرة فيقولون مطلق إخراج المني أو المذي يقظة يعني من غير احتلام مباشرة أو ملاعبة أو قبلة أو نحو ذلك مطلقا يقولون هذا كله محرم وكله مطل للصيام عندهم وهذا الإطلاق فيه ما لا يخفى والله أعلم لكن لا نريد أن ندخل في هذه الخلافات لكن المقصود عندنا هذا مذهب المالكية ولعل الصواب أن يقال أما الوطن فهذا مجمع عليه وهو المحرم المبطل للصيام بنص السنة النبوية وأما مطلق إخراج المني تعمد إخراج المني فالارجح أنه أيضا ملحق بالوطئ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي هذا يدخل في باب الشهوة خلافا لجماعة من الظاهرية وغيرهم وأما ما سوى ذلك ك إخراج المذى ونحوه، فهذا فيه ما لا يخفى وفيه في القول في القول بإبطال الصيام به ما لا يخفى من التشدد وليس في السنة ما يدل عليه. ثم قال شربه وأكله هذا واضح والاجماع منعقد عليه. و الأحاديث أيضا دالة عليه وكذلك الآية القرآنية التي تلونا من قبل. قال والقيء ما إصال شيء للمعد المعد جمع معدة وهي معروفة والقيء أي إخراج القيء والمقصود من استقى عامدا فإن صومه يفسد بذلك مطلقا سواء أرجع شيء إلى جوفه أملا، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء، وحكي الإجماع على ذلك. فإذا العلماء يفرقون بين من زرعه القيء أي من غلبه القيء وهذا سيأتينا. إن شاء الله تعالى عند قول النظم غالب قيء يفرقون إذن بين من غلبه أي ذرعه القيء وبين من استقاء متعمدا ثم قال مع إيصال شيء للمعد مطلقا سواء كان ذلك من الأذن أو من العين أو من الأنف فإذا هم يقولون إن كل شيء يدخل إلى الجوف أي إلى المعدة فإنه مفسد للصوم مطلقا ويستدل بعضهم على ذلك بحديث الصوم مما دخل وليس مما خرج الصوم مما دخل وليس مما خرج هذا يروى مرفوعا ولكن الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما فإذاً وهذا إذا أعم من الأكل والشرب لذلك قال الأكل والشرب أولا ثم قال إيصال شيء للمعدو والفريضة الخامسة لأنه أعم فقد يدخل شيء ويصل إلى الجوف من الأنف أو من الأذن وهذا كله لا يسمى أكلا ولا شربا أو حتى من الأسفل وما يسمى الحقنة الحقنة بالمعنى القديم لهذا اللفظ لا بالمعنى الحديث لها الحقنة شيء يدخله المريض من الأسفل يعني فقالوا كل هذا إذا وصل إلى المعدة فإنه مفسد للصيام الحديث كما لا يخفى ليس عندنا يعني سنة مرفوعة صريحة في هذا الأمر لكن يعني ذكرنا الأثر الموقوف على ابن عباس وأيضا حديث لقيط بن الصبرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فهذا الحديث يدل على أن الصائم ينبغي عليه أن يتحرز من دخول شيء من ماء الاستنشاق أو المضمضة إلى جوفه مع أن هذا لا يسمى أكل ولا شربا وذلك العلماء الذين يقولون إن المفسد للصيام إنما هو الأكل والشرب يشكل عليهم هذا الحديث لأنه إذا كان الأكل والشرب هو المفسد للصيام دون غيرهما فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليستثني ويقول إلا أن تكون صائما لأن هذا الذي يدخل من ماء المضمضة أو ماء الاستنشاق قليل جدا ولا يسمى أكلا ولا شربا في العرف ولا في الشرع فإذا هذا يشكل عليهم ولذلك هذا الحديث قد يقوي مذهب من يقول ب الفطر مطلقا بأي شيء دخل إلى المعدة. ويتأكد هذا إذا كان هذا الذي يدخل إلى المعدة مغذياً، ككثير من الأشياء التي يعني في حالة المرض مثلا إبر ونحوها قد يعني تدخل إلى الجوف ويحس المريض بها في جوفه. وحتى لو لم يحس تكون مغذية فإذا كانت مغذية فإنها مناقبة لمقصود الصيام لأن الصائم يعني لا يشعر بألم الجوع إذا كان يحصل على تغذيته من هذه الأمور من هذه الإبارة ونحوها فهذا كله ينبغي أن يتحرز الصائم منه كل شيء يدخل إلى الجوف ينبغي أن يتحرز منه لكن ما سوى ذلك إذا لم يكن يدخل إلى الجوء فلا إشكال فيه ولا ينبغي التشدد فيه وليس من بطلات الصيام وبعد ذكر الفرائض انتقل إلى الشروط والموانع وهذا سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين